اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم ان ابقى على درب الاحرار ان ابقى على درب الاحرار وان انصر حماس رغم الحصار وان انصر حماس رغم الحصار وان ارفض الذل والانكسار أموت ليشهد, أموت ليشهد طفل انتصار والله على ما أقول شهيد والله على ما اقول شهيد والله على ما اقول شهيد والله